بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تعى كيف فعل ربك بعاج إرم ذات العماج التي لم يخلق مثلها في البلاد وتمود الذين جابوا الصفر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك ثوط عذاب نَرَا رَبَّكَ لِلْمِرصاد فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أهاناً كلا بل لا تكرمون اليسيم ولا تحاعدون على طعام المسكين وتأكلون الترعة أكلا لما وتحبون المال حبا جمما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 يقول يا ليت قد قدمت لحياتي فيوما لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس لطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه ادخلني في عبادي وادخل لي